ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى تََّذينَ ي مِنونَ فيِغَيِ وَيوقمونَ قنتَ وَِّم م رَزَ قنهُ ي لَئِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَضْرِكَ فِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى من ربهم the mm -hmm.